كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المسجطر ينبأ الإنسام يومئذ بما قد جم وأخر بل الإنسام ولو ألقى معاذيره لا تحلت به مثالك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم كلا بل تحبون العاجله وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ وَقِيلَ مَرَاقَ وَغَنَّ أَنَّهُ فِرَاقَ وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِينِ الْمَسَاءِ يكذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنفى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى